من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون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 111. انظر كيف كذبوا على وَبَل لَّعَنَهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ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 قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون.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 إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلا نَزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ قُل إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَيِّنَ زِلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ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 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنْ مَا يُرْسِيَنَّكَ الشَّيْقَانُ فَلَا تَقُودْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِن شيء ولكن ذكرالعَلَهُم يَتَقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُم لَعِبَةً وَلَهُوَ وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ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 وكذلك نري اברהم ملكوت السماوات والارض وان يكون من الموقنين فلما جن عليه الليل را كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الآفلين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 كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 وَنَن قَال سَأُنزلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ الله وَلَوْ تَرَاءَذِ الظَّالِمُونَ فِي وَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ تَبَاسُقُ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُ نَفْرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلْ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَأَى ظَهُورِكُمْ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 لا ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقوهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون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 ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أيشاء الله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 بذرهم وما يفترون ولتصغوا إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة.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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إلَى أُولِي أَيْمَلِي وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَا مَثَلُ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 وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها لينفروا فيها وما يمكرون إِلَّا بانفسهم وما يشعرون واذا جاءتهم آيَةٌ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله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 لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض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 يَا شَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَنَاتَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 122. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا 124. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله 125. وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه انعام وحرث حجر.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 وقالوا ما في بقون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم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 فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ مَشُوا هَدَاؤُكُمُ الَّذينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَيْدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وهم بربهم يعدلون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 فِيمَا آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم